بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل ا ل س ر ط ا ن على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 س ب ا ر ك الذي إ ن شاء ج ع ل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ويجعل لك خطورا بل كذبوا ب ا ل س ا ع ة و أ ع ت د ن ا لمن كذب ب ا ل س ا ع ة سعيرا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 لا تدعوا اليوم سبورا واحدا و د ع و ا سبورا كثيرا قل أ ذ ل ك خير أ م ج ن ة ا ل ق ر د التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين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 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم ت ش う ق, ن ن ل ل ق ا ل س م ا とを言うこと ا م うことを ل ا ことを言 ا ل とを言うことを言うことを言うことを ل うことを言うことを言うことを言うことを言 ل こ ا ل 言うことを言うことを言 ا ことを言うことを言 ويوم ي ع ظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خ ل ي ل ا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا وقال الرسول يا رب إ ن قومي ت خ ذ و اتخذوا هذا القرآن مهجورا القرآن وقال الرسول يا قوم رب إن قومي هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا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 وقال الذين كفروا لولا أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ي أ ت و ن ك بمثل إ ل ا اجئناك بالحق و أ ح س ن ت ب س ي ر ا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 فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا تدمرتاهم تدميرا وقوم نوح ا ل أ ن ب ى كذبوا الرسل أ غ ر ط ن ا ه م و د ع ل ن ا ه م للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وثمودا و أ ص ح ا ب ا ل ر س وقونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل وكلا دبرنا تسبيرا ولقد أ ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت م ط ر ا ل س و ء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هزواء اهذا الذي بعث الله رسولا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 ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هموا الا كالانعام بل ه م أ اضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ديلا ل ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسه النوم سباته وجعل النهار نشورا وهو الذي أ ر س ل الريح نشرا بين يدي رحمته و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه إ م ا خلقنا أ ن ع ا م ا و أ ن ا س ي ا كثيرا ولقد صرفناه أ بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر الناس إ ل ا سكورا ولو شئنا لبعثنا في كل ق ر ي ة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ب ر ح أ ج ا ج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي الماء خلق من الماء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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ل を م って欲し أ ものを知ってُしُものをَ ي て欲しいِ م を知って欲しいものを知って欲しいものを知َて欲しいものを知って欲َいものを知って欲しいもِを知って欲しいものを知َて欲しいもの إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا ربه ي م و ت و س ب بحرده ح و ك ب ه ب ذ ن و ب ب ع ا د ه خ ب ي ر ا ا ل ذ ي خ ل ق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا س ت ة أ ي ا م ثم ا س ت و ى ع ل ى ا ل ع ر ش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 و موسوعه ر النابلسي للعلوم الاسلاميه ذ ك ر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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم ي س لم ي ف ر ف و, و ا ولم يقفروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها ل, ل الله آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ى أ ث ا م ا يضعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد فيه مهانا إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا وعمل فإن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 www.islam-dashcall.com